وما كان لبشرٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِلْهِ وكذلك انى الىك روح من امن مما كنت تدري من كتاب ولا ايمان ولا أُمِنَ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صراط